مع تحيات المكتب التعاوني بمحافظة الطائف إلى بعض الأحياء وأنا أرسل لكن أيتها الأخوات أرسل لكن ولكل رجل حضر في هذا المسجد نماذج عاجلة ذهب بعضهم إلى بعض الأحياء الشعبية بأرز وسكر وحليب، فقال أحدهم في الطريق: ما رأيكم أن نمر على أحد البقالات فنشتري كيكا وحلوى لهؤلاء الأطفال فهم لا يجدون طعام عن ان يجد الواحد منهم ريالا أو ريالين يعطيه والده أو والدته فاشتروا اشتروا حلوى باربعه ريالات كيك ثم انطلقوا فلما وصلوا الى ذلك الرجل وطرق الباب وخرج ذلك الرجل الطاعم في السن واعطوه الارز والدقيق والحليب والسكر فرح الرجل فرح شديد وخرج أبنائه واجتمعوا حول الطعام ثم أخرج الإخوة إليهم تلك الحلوى وذلك الكيك فلما رأى الأطفال الكيك تركوا الأرز والسكر والحليب وانطلقوا من فرحهم ما استطاعوا أن الكيك وإنما حملوه على رؤوسهم وأخذوا يطوفون حوله ويقولون حلاء وحلاء وحلاء وحلاء وفانفجر والدهم يبكي لما رأى المنظر أيها لا حبه. فالله لا تسألني أمئذ عن النعيم